அச وقالوا بقمذوني اس تجوا لكم ان الذين ينيا نَمَتَ <تصفيق> نِيرِي اللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ لِنَسْكُونَ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ أَنَّتُ <تصفيق> فَقُوعُ